بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه مكرا أما من استغنى فأنت له تصدى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 فَرَانَ ضَرَرَ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْثَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقًا مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهَا وَقَدَّرَهَا ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهَا ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْدَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ كلا لما يغض ما أمره فلينظر الإنفان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاتهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصافة يوم يفر المرء من أخيه وأميه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني وجوه يومئذ مسررا ضاحكة مستبشرا ووجوه يومئذ عليها غدرا كرهقها قترا الابا جاء الكثرة فجرا